فَلَمَّ سَمعََت بِمَكهَِّ أَوسَلَت إلَيهَّ وَأَعسَدَت لََّ مُكَّكَ أَ وَآتَت فَلََّا سَمعَت بِمَكهِ أَسَلَت إِلَْ وَرَعسَدَت لَ وآتت كل واحدة منهن ستين وقالت اخرج عليهن فلما رأينا وآتت كل واحدة منهن ستين وقالت اخرج فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا فلما وقطعت أجهيه فقلن حاش للشاه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولقد راوته عن إِلَّا بِسِتْعَصَمَ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَا يُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونُ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ ما قُل رَبِّ السِّجْنُ أُحِبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ مِنِّي إِلَيْهِ قُل رَبِّ السِّجْنُ أُحِبُّ إِلَيَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِلَّا تَكْشِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ تَجَاوَزَ لَهُم رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُمْ كيدهن, عنه كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ مَبَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِي لَا يَسْجُدُونَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ثُمَّ بَدَّلَهُم مِّن تَعْدِينِ مَا ودخل معه السجن فتيان ودخل معه في جنك تيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الآخر إني أراني أحمل فوق وُرْ طَيْرُ مِنْ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم ترزقانه إلا قال لا يأفيكما طعام ترزقانه إلا إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما إلا نبأتكما هُوَ الَّذِي كَوَّنَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم إني ترى ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إني ترى ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم